قادم جيش إليكم يقاد الرعب عليكم نحل يا جن الأعالي قدوا الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقاد الرعب عليكم نحل يا جن الأعالي قدوا الجبال فيكم. ردع فيكم ان دعى الداعي اتينا في يدينا نردع الكفر ببأس انطغى يوما علينا ان دع الداعي اتينا المنايا في يدينا نردع الكفر بباس انطغى يوما علينا انطغى يوما علينا قادم جيش إليكم يقاضب الرعب عليكم نحن يا جند الاعادي قدور الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحل يا جن الأعالي قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم نقتدي بأبيد جانا من تورثنا سنانا وتبخترنا اختيالا وتعلمنا طعانا نقتدي بأبيد جانا. من تورثنا سنانا واتبخرنا اختيالا وتعلمنا طعانه وتعلمنا طعانه قادم جيش إليكم يقاضي الرعب عليكم نحلو ياد العدا في قدر الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحلوا يا جند الأعاجم خلو الجبال فيكم. أدوا الجبال فيكم زاحفونا للمعلين صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعد لا نبالي زاحفونا للمعلين صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي بالأعادي لا نبالي قادم الجيش إليكم يطادف الرعب عليكم نحن يا جنة الأعادي قدر الجبار فيكم قادم جيش إليكم يطذف الرعب عليكم نحن يا جن الأعافي قدر الجبار فيكم قادر الجبار فيكم زمجري مدفعيا والسارية بندقيا يا رياح النصر هبي وامحق الاعداء هيا زمجري مدفعيا والسارية بندقيا يا رياح النصر هبي وامحق الاعداء هيا وامحق الاعداء هيا قدئ بنجيئ اليكم يقذف الرعب عليكم نحر يا جند الاعداء قدر الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحر يا جند الاعداء قدر الجبار فيكم قدر أُلْجَبَ فيكم زلزلي الله, الله أكبر عرش كسر عرش قيصر ودحر كل كفور قد تعد قد تجبر زلزلي الله أكبر عرش كسر عرش قيصر ودحر كل كفور قد تعد قد تجبر قد تعد قد تجبر قادم جيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحل يا جند الأعاني قدوا الجباري فيكم قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحل يا جند الأعاني قدوا الجباري فيكم. قَدَوُوا الْجَبَالَ فِي كُمْ قَدَوُوا الْجَبَالَ فِي كُمْ قَدَوُوا